وسب الحمد مشرک نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصيكم ونفسي بتقوى الله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 رؤية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت الشياطين يسترقون السمع ثم يكذبون مع كل خبر ألف كذبة فيصدق الناس الكهان والسحرة والمشعوذين حتى تلقى الناس هذا العلم علم التنجيم واستراق السمع والسحراء بالقبول وأشربت قلوبهم هذا العلم حتى كتبوه في كتب فأطلع الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان على ما قد كتبه الناس فجمعه ثم أخفاه تحت العرش فلما مات سليمان وقف شيطان يصرخ بأعلى صوته في الطريق ويقول أتدرون الكنز الذي تركه سليمان ما هو؟ إنه السحر ثم دلهم على تحت العرش فاستخرجوا تلك الكتب التي جمعها سيدنا سليمان من السحرة بأمر من الله سبحانه وتعالى فقالت اليهود إن سليمان ساحر إن سليمان ما حاز هذا الملك وذلك النعيم وتلك القوة وتلك القدرة من تسخير للجن وتسخير للرياح والشياطين التي تعمل له ما يشاء من محاريبة وتماثيلة وجفان كالجواب وقدور الراسيات ما أسيلت له عين القطر ما فعل لسليمان كل هذا إلا لأنه ساحر فنزل القرآن الكريم على نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم يُبرِّئُ سُليمان من السحر ومن أهله الذين هم اليهود الذين أخرجوا الكتب فتعلموا ما فيها فأصبحوا سحرةً ماهرين فقال سبحانه في كتابه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ما كفر بالسحر لأن السحر كافر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب بابل باب الأرض في العراق واشتهرت بالسحر وكانت مليئة بالسحر والمشعوذين والدجالين فأنزل الله على هؤلاء الناس ملكين كريمين هاروت وماروت وعلمهم الله فنون الزحر لماذا؟ فتنة للناس ولكي ينقذوا البشر من فتنة السحر ويعلموا بعض المخلصين فنون السحر حتى يردوا على أولئك الدجالين المشعوذين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إحنا ابتلاء واختبار فلا تكفر فيتعلمون منهما هؤلاء هم اليهود يتعلمون بهذا السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه واحد يقول لي انت عامل جمعة عشان السحر نعم ايه المشكلة استجابة لطلب أخين كريمين يحضران الآن في الصف الأول طلبوا مني هذه الخطبة لما يعانيه الناس في هذه الأزمان من انتشار هذا الكفر وهذا الدجل فاستجبت لهما الامر الثاني اريد ان اقول اننا وكثير منا يعلق فاشله بالسحر والدجل والشعوزة لا يا اخ خذ بالاسباب واعتمد على رب الأسباب سبحانه وتعالى لأنه لا ضر ولا نفع إلا من عند من؟, من؟ عند الله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا من تعلق قلبك بالسحر ودائما بالك مشغول وخايف ان جارتك عملالك عمل وعمك عملالك سحر وابن عمك عملالك مش عارف كذا يا اخي اعتمد على الله ولا تفكر في هذه الامور ومال ايه ما انا قلت اكتر من مرة ان احنا عندنا القدر نوعان قدر كوني يعني ابتلاقات تنزل من عند الله ومش بشطارتك ولا بشطارتي لأن السحر حيصيب من أراد الله حتى لو كان سيدنا رسول الله وحقول لكم دلوقت النبي سحر أصيب بالسحر لكن كيف تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذهب إلى دجال وعراف أم أنه استعانى بالطرق الشرعية للتغلب على هذا السحر إذن هذا السحر لن يصيب أحداً إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي اليهود ولقد علموا, لقد علموا أيقن اليهود أن من يتعاطى السحر ليس له نصيب في الآخرة لن يدخل الجنة ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بس خلي بالك قبل منسيب الآية دي الإنسان من عندما يبعد عن كتاب الله حيفكر في موضوع السحر اللي يبعد عن القرآن حيشغل باله بالسحر يا من تعلق قلبك بالسحر ودائما بالك مشغول وخايف أن جارتك عملالك عمل وعمك عملالك سحر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 أصيب بالسحر لكن كيف تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذهب إلى دجال وعراف أم أنه استعان بالطرق الشرعية للتغلب على هذا السحر إذن هذا السحر لن يصيب أحدا إلا بإذن الله استجابوا للقرآن والسنة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يبقى الموضوع موضوع ان انت بعيد عن ربنا بعيد عن النبي بعيد عن القرآن بالتالي اللي يجرى لك يجرى لك ولذلك الآل بعد واتبعوا ما تتلو الشياطين ولو انهم آمنوا واتقوا لما من الله خير لو كانوا يعلمون يبقى كل الموضوع كله ان احنا بعاد عن ربنا صحة تعالى خلاصة الكلام علشان مش نطول ونقول السحر حقيقة ثبتت في كتاب الله ولا يفلح الساحر حيث اتى يبقى فيه سحر والسحر قديم ما ارسل من نبي ولا رسول الا وقال له قومه ساحر مجنون وهل سيدنا موسى كانت معاناته الا مع سحر سحروا اعين الناس واسترهبوهم فاذا السحر حقيقة ولا حقيقة أدل من أننا أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سحر الدليل الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة لا يشكك فيه إلا, إلا مين إلا جاهل مين اللي سحروا رجل يهودي كان في المدينة طبعا النبي طرد اليهود وبقي مجموعة في المدينة يهود وهم منافقون يظهرون الإسلام وهم كفار كالمرأة التي سمت رسول الله وضعت السم في كتف الشاء منافق كالبيد بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له المنافقون من اليهود جعلاً يعني مقداراً من المال جائزة إذا أنت وكان من أفجر اليهود وأشد السحر ما يأتي على يد لبيد بن الأعصم حتى إنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحراً شديداً تقول السيدة عائشة كان يخيل الى رسول الله انه اتى اهله وما اتاه صلى الله عليك رسول الله ولذلك كان سحر النبي متعلق بالجسد زي مرض من الامراض ولم يكن البتة له سلطان على عقله ولا رسالته صلى الله عليه وسلم كان تأثير السحر جسدي لكي لا يحدش يقول ازاي نبي ويبقى الكلام اللي بيقوله ايه باجا مسحور باجا ولا ايه يبقى الكفار صدقه باجا لما قاله عن النبي ان هو ساحر مجنون لا يا اخ السحر كان في حق رسول الله سحرا ماديا في جسده الم ارط تعب يخيل اليه امور فعلها صدود عن اهله النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بهذا حتى دعا ربه ثم دعا ربه ثم دعا ربه فجاءه ملكان جبريل ومكائيل وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه صلى الله عليك رسول الله رأى ذلك في منامه ورؤية الأنبياء حق نزل فعلا سيدنا جبريل ومكائيل وجلسوا على رأسه وعند قدمه صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر ما أصاب الرجل فقال الآخر مطبوب يعني مسحور مطبوب تفاؤلاً يقال للإنسان الملدوغ سليم ويقال للمسحور مطبوب تفاؤلاً إن هو إن شاء الله سيطبب ويعالج ويكون سليما من لدغة أو عقرب فهذا من لغة العرب اسمها كلمات الاضاض كلمة تستعمل للمعنى وضده فهو مطبوب يعني مسحور فقال من طبه قال لبيد بن الاعصم في مشط ومشاطة الادوات اللي, اللي استعملها في سحر رسول الله طب فين السحر قال له في بئر كذا في مكان كذا بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اعلم رسول الله بمكان ذلك السحر فامر فأتي به ثم ابطله رسول الله ابطال السحر ان انت لو لجيته بنلاجم في المقابر وبنلاجم في اماكن كثيرة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي مسلما نجد هذا السحر مجرد ان احنا نقول بسم الله ونفككه او نحرجه او نرميه في مية جارية بيبطل عمله باذن الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم من سحره بل ومن الله عليه بالمعوذتين علاج كان ينفس ويعقد ينفس ويعقد السحر 11 عقدة فنزلت 11 آية في المعوذتين كل ما يجرى النبي صلى الله عليه وسلم آية تحل عقدة كل ما يقرأ آية تحل عقدة صلى الله عليك يا رسول الله والحديث في الصحيحين إذن السحر حقيقة لا مجال للتشكيك فيها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف يدل على كمال نبوته وكمال رسالته لأنه أولاً ما استحيى صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما كان فيه وما وقع عليه لأن دلوا نقيصة في حق النبي كان كتمها مش كان جليلنا عليها الأمر الثاني أنه عندما دعا ربه استجاب له وشفاه وعفاه وأنزل له تكرمة صورتين اللي هي المعوذتين شفاء لرسول الله حبا وكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن السحر موجود السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر حقيقة في القلوب والأبدان فيمرض الإنسان ويقتل ويفرق به بين المرء وزوجه من أشكال السحر المنتشرة التنجيم وافتح نزل كده قنوات النايل سات وما تحذفش حاجة وتفرد شوف كام قناة للشعوزة والسحر والدجل وأبناؤنا فريسة لتلك المصائب الانسان مننا يا ام عايز يكتشف عايز يقوي ضعفه وانسان مننا ضعيف فيقول ان ما استعين بالجن أبقى قوي. الانسان عايز المال والشهر القنوات اللي مفتوحة على الكلام ده مفتوحة للنهار بينزل لها فلوس اتصالات وبالتالي الموضوع موضوع كبير واحنا ضحية حافظ على ابنك ارجع التلفزيون اي قناة يقولك مع الشيخ الروحاني والشيخ الروحانية احزف احزف شير اتق الله لا لان انت لو شفت القنوات دي تبقى كافر كافر اه كافر النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك فمن علوم السحر التنجيم اللي يقعد لك بقى يقول لك النجوم يبقى ان شاء الله حظك كذا وبرجك كذا وان شاء الله هتتجوز واحدة بيضة وحتتجوز واحدة قصيرة يا اخي لا يعلم الغيبة الا الا الله اما انت رجل دجال كافر جاعد على قناة بتضحك على الناس بتتاجر بآلام وهموم واحزان الناس ادي كل الجسر أما علم التنجيم اللي هو الأرصاد وأن احنا بنعرف من خلال الأرصاد الجو لا الكلام دوت مفهوش حاجة معه أن نوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من ألوان السحر التفريق بين الزوجين سحر المحبة اللي بسموها التولة إن لو واحد عايز واحدة أو واحد عايزة واحد تعمله عمل ده كله سحر المحبة سحر التخيل يخيل إليك كما فعل مع سيدنا موسى يخيل إليه من سحرها أنها تسعة سحر الجنون سحر الخمول سحر العزلة سحر الهواتف أحلام مفزعة وتلاقي ناس بتنادي عليك ده كله سحر سحر النزيف المرأة دائما ينزل عليها الدم باستمرار سحر تعطيل الزواج طب يعني إيه العلامات اللي ممكن نشوفها في إنسان إن جلده ساحر وعلامات نشوفها في إنسان إن جلده مسحور هذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا إنه ولي ذلك القادر عليه أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد ابعد حتى عن اللي بعالجه بالقرآن أنا بقولها لك نصيحة لله عالج نفسك أنت مش حافظ الفتحة مش حافظ كل الله أحد كل عزو رب الناس كل عزو رب الفلق كفاية كفاية ويقول يا رب كفاية, كفاية كلمة يا رب ما تطلع من جلبك كده دي كفاية والله العظيم أما لو شفت بني آدم آدم بيسألك عن اسم المريض او اسم امه بالذات لان الجن ما بيعترفوش بالزواج الشرعي عندهم الام هي المعترف بيها فعشان كده دايما الساحر يقولك انت فلان ابن فلانة طيب يا خوي كذلك يطلب اثر اثر هاتلي منديل هاتلي شراب هاتلي عمة يطلب احيانا حيوانات بصفات معينة عشان يتبحها للجن رفع الصوت احيانا بتلوت القرآن وبعدين يسكت ويقول طلاسم غير مفهومة اعرف ان هو ساحر اعطاء المريض ما يسمى حجاب حط ده تحت راسك حطيه مش عارف فين حطيه على الجيل ده كله سحر اعطاء المريض أشياء يدفنها في الأرض اعطائه أوراقا يحرقها ويتبخر بها اخبار المريض باسمه واسم بلده والمشكلة التي جاء من أجلها ده كله, كله استعمال قريم قرين بتاعك كل واحد معنا قرين من الجن بيأمره بالشر كل واحد الا رسول الله كان معاه قرين فاسلم فلا يأمره الا بخير فالجن بيستعمل القرين اللي معاه ما فيش حاجة اسمه تسخير جن يا اخواننا الجن لم يتسخر الا لسيدنا سليمان الحقيقة ان الجن هو اللي بيسخر الساحر هو اللي بيكفر هو اللي بي لكن بيضحك على الساحر ويهبوا ان هو مسخر تحت ايده لكن في الحقيقة لا في الحقيقة ان الشيطان او الجن لا يفعل الساحري شيئا الا اذا كفر بالله يعني السحر اللي بنقول عليه السفلي دوت ما بيحضرش الجني ولا يسمع كلامك الا لما تلبس المصحف وتكفر بالله وتعمل المنكرات كلها وبعد كده يستجيب لك يبقى مين اللي مسخر لمين انت يا, يا معتوح انت ايها الكافر يا من كفرت بالله وبرسوله انت تعبد الشيطان عشان كده الشيطان يطلع لك ويقول لك شبك لبيك بيدع انه هو تحت امرك وبين ايديك لكن في الحقيقة انت اللي عبد زليل عنده وبالتالي ممكن يولع فيك في اقرب فرصة ممكن يهلكك في اقرب فرصة ولذلك كل هذه العلامات اوعى تثق طب انت لو عندك انسان مسحور ايه العلامات اللي تقول لك ان ده مسحور اولا كثرت الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وترك العبادات كثرت الأحلام المفزعة الكوابيس الصداع المستمر شخص البصر ديه الوقت جاعد طولة النهار كده مبرج كثرت وقوع الشجار لأدفع الأسباب بين الرجل ومراته ده دليل ان في سحر معمول الغضب كثره الذهول النسيان الشديد يتخيل حصل حاجة وهي ما حصلتش كثره الملل والتفف عدم الاهتمام بالمظهر كل ادي اشياء تدل ان في فعلا حاجه غلط طب واحد يقول ما في امراض يا مولانا بتؤدي الى تلك الظواهر في امراض جسدية وامراض نفسية بتأدي الى هذه العوارض يعني ممكن اللاج العوارض دي عندي ولد عنده نسيان شديد عنده كوابيس عنده عنده عنده وهو مش مسحور فعلا اه مش مسحور ما لعنده ايه يا مرض عضوي يا مرض نفسي وبالتالي الواجب علينا عندما نشعر بحاجة زي دي اول حاجة نعرضه على الطبيب العضوي يكشف جسمه سليم مية المية ناخده الروح للطبيب النفسي الجسم النفسية تمام وما فيش مشكلة يبقى نتجه الى الرقاء الشرعية والعلاج الشرعي كي نعالج هذا الانسان طيب كيفية العلاج؟ اترك امورا كثيرة جدا وهي ان احنا لابد ان نعرف ان السحر دوت من المهلكات من الكبائر من اتى عرافا او ساحرا فلم تقبل منه صلاة اربعين يوما انت روحت وانت مش مصدق انت رايح وانت يعني كده رايح يا عمي تعالى لا يا عمي مش معتقد في الكلام ده يا عمي بس تعالى مش لك دعوة وروحت وانت مش مقتنع لم تقبل منك صلاة أربعين يوما أربعين ليلة طيب من ذهب إلى عراف أو دجال أو كاهن أو ساحر وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات سبع كبائر مهلكات أولها الشرك بالله طيب رقم اثنين السحر. يبقى احنا نبعد عن المواضيع جي نهائي طب يا عم الشيخ ما احنا ممكن نلاقي حاجة زي كده اقول لك استعن بالله لابد ان تحصن نفسك اولا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشملنا بعطفه ورعايته وكرمه ومنه وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أبعد عننا الشر والأشرار اللهم إننا نعوذ بك من كيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم إننا نسألك عيشاً السعداء اللهم إنا نسألك رفقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم خذ بعيدنا إليك أخذ الكرام عليك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وشمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدوره عليه يا أكرم الأكرمين اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمان يا غفور وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله